بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة وحييكم أجمله وطيبة تحية ويسرني أن أكون معكم خلال الساعة القادمة بإذن الله تعالى التي سيحل عليها ضيفا بإذن الله الدكتور عبد الرحمن بن معاضى الشهري مدير عام مركز التفسير أو مركز تفسير للدراسات القرآنية فأحييكم و بكم و أرحب في هذا اللقاء حياك للدكتور عبد الرحمن الله يبارك فيك أهلا ومرحبا حياكم الله الله يحفظك. دكتور عبد الرحمن ما شاء الله يعني سيرة جميلة وعاطرة و عاطرة نتحدث إن شاء الله عن تفاصيل أو بعض التفاصيل فيها جميل. لكني خليني أبدأ معك برمضان و رمضان و أيام رمضان أنت بدأت الصوم عام 1401 تقريبا تقريبا نعم هذا صحيح كم كان عمرك وقتها؟ والله كنت يعني انتقلت من الثالث الابتدائي إلى الرابع الابتدائي يعني أنت مواليد 92 تقريبا بالضبط نعم. نعم جبنا العمر نعم بطريقة غير مفاجئة <تصفيق> وكانت كانت بدايات حفظ عفوا بدايات الصيام وكذا في في القرية في النماص نعم صحيح هذا صحيح كم جلست في النماص تقريبا؟ والله أنا ولدت في النماس كما تفضلت عام 1392 وبقيت فيها حتى تخرجت من الثنوية عام 1410 ما شاء الله تحمل فيها كثير من الذكريات نعم لا شك سنأتي فيها إن شاء, إن شاء الله. الله وبدايات صيامك كانت هناك خاصة إن عند شجرة التين يمكن <تصفيق> <تصفيق> هذه من اللقاء لنشر مؤخرا هذا طبعاً تعرف يعني بداية أولاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية أن بك أستر سمين على استضافتنا حيث. شرفنا فيك و الله لك التوفيق و على برامجك الحلوة الله في رمضان و في أما بداية الصيام فهي كبداية الأطفال كما تعلم في تلك القرى الجميلة أنا ولدت في قرية الجهوة و قرية الجهوة قرية ذكرها الهمداني في كتابه صف جزيرة العرب و ذكر أنها ثاني أكبر مدينة في اليمن هذا الوقت، وقال وليس أكبر من جرش إلا الجهوة، وكانت لي يعني مؤسسة كما يسمونه جابر بن الضحاك الربعي لقبيلة من قبائل بني شهير، فولدت فيها ونشأت بين أخواتي أنا يعني رقم تسعة. ما شاء الله ما شاء الله أي نعم ولم يبقى بعدي إلا أختي الصغيرة الله يحفظهم جميعاً آمين آمين فيعني نشأت يعني في تربية والدي رحمه الله ووالدتي وإخواني الكبار حقيقة كلهم يعني اشتركوا في تربيتي ولهم علي فضل لا أنساه تعبوا في معك <تصفيق> هذا صحيح فعلا و رحمه الله والدي كان يتأذى مني كثيرا عجيب <تصفيق> و صغير يعني كنت يعني كثير المشاغبات والحركة و ولكن و لكن في القرى عندنا مندوحة أنا أشوف أبنائي الآن يزعجوننا كثيرا لكن في المدن الآن الواحد ما عنده إلا بيت ضيق إما دور أو فلة صغيرة فنتأذى منهم لأنهم يبقون في البيت طيلة اليوم لكن نحن في القرى الواحد يخرج من الصباح يخرج نعم. في البساتين وفي الجبال و فلا نشعر لا يشعرون بخراب في داخل البيت وأذا من الصغار وكذا، إيه نعم فكنا يعني صمنا أذكر من الذكريات الحلوة كان عندنا في مسجد القرية عادة جميلة قبل المغرب يوزع يوزع أذكرهم مؤذن المسجد رحمه الله العم حمود بن دشيش رحمه الله توفي قديما رحمه الله كان يوزع تمر قبل المغرب أيوه للصغار فكنا ننتظر رمضان من أجل هذا التمر سبحان كل واحد يذهب بالطاقة ويعبي ويسمونها يسمونها فطرة فطرة أو فطرية نسيت يعني تسمية دقيقة لكنها كان لها لذة. والآن ما في حلويات ذاك الوقت. كانت هذه مثل الحلوى صدقت نعم. كانت خيارات محدودة جدا. فكان لها يعني نكهة لا زالت تذكرها إلى الآن. آه جميل آه الآن دكتور عبد الرحمن تحرص في رمضان على أنك تتابع برامج تلفزيونية أو أن ما عندك وقت لهذا. والله الحقيقة يعني بالعكس الآن يعني برامج كثيرة أتابعها منها برامجك حفظك الله في الله. رمضان الآن استفيد منها كثيرا على حسب الوقت يعني إذا ما صار عندي ارتباط بعد الإفطار ففي العادة نجلس يجلس مع أبنائي واهلي ونشاهد برنامجك هالهرم وبرنامج بعض البرامج المفيدة الحمد لله الخفيفة بعد الإفطار نعم ثم نتهيأ لصلاة التراويح بعدها والعشاء والغالب أنا كنت سبع سنوات الماضية أصلي إماما آه. يعني إماما راتبا فكنت يعني لصلاة التراويح الوقت يضيق لكن يشاهد بعض البرامج في هذا الوقت بعد التراويح أحيانا لكن ليست منتظمة وتركت الإمامة لي والله انتقلت إلى منزلي كنت أسكن في مسجد و... فانتقلت إلى منزلي ويعني تفررت قليلا لأن الإمامة كما تعلم ارتباط أنا ف... تدري وأنا أبحث في... عن سيرتك في الـ الـ الإنترنت نعم واحد كذا كاتب بيت الدكتور عبد الرحمن معاذ الشري الحي الغدير نعم <تصفيق> <تصفيق> وصورة كذا جوجل بطلعين البيت صحيح صحيح أنا لا أدري منهم فعل خير أظنه المؤذن لق سعد نعم شاء الله <تصفيق> طيب وبخصوص الصلاة الآن يعني أنت دكتور متخصص في التفسير نعم ولا شك يعني أن الشخص اللي متخصص في التفسير والتدبر وإلى آخره يعني أنا في اعتقادي إنه, أنه لما يستمع للقرآن يستمع له بشكل مختلف عن شخص يعني لا يعرف أو لا يعرف يعني حتى كيف يتدبر القرآن الوضع مختلف صحيح. أنت هل تحرص أنك تصلي مثلا عند إمام حسن الصوت بمعنى أن يكون يعني حسن الصوت مع التدبر وعلمك بهذه الآيات أو أن يعني أنت لا يعني تصلي مثلا في أقرب مسجد حول البيت والله الحقيقة أفعل هذا وهذا <تصفيق> يعني لا أخفيك كنت ولا زلت حقيقة أحب أن يصلي خلف الشيخ عادل الكلباني حقيقة أها. لأن الشيخ عادل قراءته تعين على التدبر كثيراً و... ويحسن الوقوف أيضا ايه. الشيخ ناصر القطامي أيضاً أحب الصلاة خلفه إذا تيسر لكنني للأسف كما قلت لك اشتغلت بالإمامة فترة ايه. في نفس الوقت اللي يصلي فيه الشيخ ناصر فما كنت أستطيع أن أصلي لكن هذا رمضان بالذات. صليت في مسجد الذي بجانب البيت ثم صليت مع الشيخ ناصر ليلتين. ما شاء الله. من أمتع ما يكون لأن الشيخ ناصر يعينك على التدبر فعلا يعني. ما شاء الله. ولا في في القدرة على تحريك القلوب بالقرآن. الله. كما تفضلت بسبب الصوت الحسن وأيضًا بسبب الحسن الوقف والابتداء. يا سلام. نعم وأنا أزعم أن الإخوان الشيخ ناصر والشيخ عادل. الكلباني ممن يحسن القرآن الشيخ سعد الغامدي كلهم يعني يعينون فأنا سئلت كثيرا وأسأل كثيرا عن المسألة هل تفضل أن تصلي أن نصلي في المسجد اللي في الحي أو نذهب بعيدا فقلت والله هذه لها مزايا وهذه لها مزايا والواحد يختار ما لكن أهم شيء لا تذهب فتفوت الفريضة وتدرك تدرك النافلة صح طيب كيف دكتور يعني الآن في كثير ناس بالذات في شهر رمضان يحرصون كثير على أنهم يختمون القرآن وختم وختمة القرآن يحاول بعضهم يختم مرتين ثلاث أربع ومعناتها أنه راح قراءة سريعة. وقد لا تكون فيها تدبر. أنت يعني تنصح بماذا يعني أن يكون تكون القراءة متأنيا وفيها تدبر لو أختم يعني نص لو أختم يعني ختمة واحدة في الشهر أو يمكن ما كمل ختمة أو أنها تكون يعني صحيح. وضع رمضان مختلف. صدق. والله طبعا يا شيخ معيل ليخول المشاهدين. تلاوة القرآن الكريم في حد ذاتها مطلب شرعي نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قل إنما أمرت ثم قال وأن أتلو القرآن الله. وقال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته فالتلاوة في حد ذاتها مطلب والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله له بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لا ميم حرف فالتلاوة نفسها مطلب لا نستطيع أن نزهد الناس فيها لكنني أقول دائما لمن يسألني هذا السؤال لا ليس هناك تناقض بين الأمرين أنت إجعل لك ختمة للتدبر واجعل لك ختمات الاتلاوة، وقسم اليوم يعني مثلاً لو قلنا بعد الفجر وبعد الظهر الاتلاوة للختم الختم، واتكثر من الاتلاوة مرة ختم مرتين ثلاثة أربعة هذا مطلب، نعم. لأن عندك الآن يعني أقل الإحصاء أو الإحصاء الذي اتفق عليه أن عدد أحرف القرآن الكريم ثلاثمئة ألف حرف، ثلاثمئة، ثلاثمئة ألف حرف في عشرة ثلاثة مليون، حسنة في كل ختمة، الله. وعليك الحساب طبعاً ثلاثمئة ألف وزيادة لكن يعني على حد الأدنى، وأما التدبر وقراءة التدبر فلقراءة آية واحدة بتدبر أنفع للمسلم من قراءة القرآن كاملا بدون تدبر ولذلك لا ينبغي فعلا أن الواحد يحرم نفسه من هذا الله. يقرأ القرآن ويمرر على قلبه هذه عبارات جميلة لابن القيم يقول يمرر القرآن على قلبه والله أني سألت الشيخ محمد محمد أبو موسى وهذا الرجل من أساتذة البلاغة القرآنية في هذا الزمن فقلت يا شيخ محمد أنت كتاباتك رائعة جدا كيف تكتب؟ خاصة في استنباط سرار القرآن فقال الله يا عبد الرحمن أنا أمرر القرآن على قلبي الله أمرر القرآن على قلبي أمرره على قلبي فتنفتح لي المعاني الله وهذه حقيقة من حقائق التعامل مع القرآن الله يعني يلاحظ لو, لو تتكلم عن هدايات الصحابة والسلف بالقرآن لو وجدت آية واحدة قد أثرت في كثير مننا الله أكبر دكتور اشرايك نشوف آه صورة معلق عليها إذا تكرمت شوفها ما الله جميل جدا. وش الصورة دكتور؟ هذه صورة رائعة جدا أرجعتني إلى ذكريات قديمة. هذا صورة تشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست أشخاصه. إيه. هؤلاء يا أخي العزيز من من قبيلتي من بني بكر من النماص. أيوة. يعني على يمين الصورة كيف نقول على يمين الصورة على اليسار الصورة اللي حاط يده على خده. إيه نعم. اللي على اليسار إيه. هذا خالي فايز بن شكري أخ شقيق والدتي. ما شاء الله. وهو صاحب فضل علينا لا ننساه. والذي بجانبه واحد اسمه علي بن فايز البكري من جماعته أيضا ثم الذي بجانبه على اليمين هذا أسمع به ولم أدرك عجيب نعم هو خال والدي أه. اسمه ناصر بن عبدان وكان له فضل على والدي يقول وقف معي في الشدائد ولم أذكر آه. رحمه الله. الله توفي رحمه الله. الله من قديم يعني أنا ما أدركته أما اللي في الوسط هذا أسمع به أيضا ولا أعرفه كان عسيري هو لكن كان ساكن عندنا أو, أو جار لنا ثم والدي الذي على يمينه اللي هو قبل نعم. الأخير أي وبالضبط. هذا أي والدي أي. معظم بن حنش رحمه الله يرحمه. وهذه الصورة عام 1380 اها. يعني لما ترى هذا البيت بيت جارنا محمد بن شايخ حفظه الله وهو ملاصق لنا نعم. والخلفية العجيب الخلفية اللي في هذه الصورة ليس فيها بيت ولا شارع إينا. ولا ألان أما الآن فكلها شوارع عامة وبيوت إيه لكني يعني. أنا لاحظت الجو يعني حتى ما في شجر وقتها ولا كذا صدقت يبدو يعني لنا. كان الجو الذكرى الأيام ما كان أمطار زين والله يبدو أنا. لي لأنها عام 1380 إيه. يعني قبل إيه. كم سنة؟ خمسين سنة؟ تقريبا أو أكثر إلا خمسين نعم أثنين وخمسين سنة عجيب إينا. عجيب نشوف صورة ثانية أيضا دكتور إذا تكرمت تعلق عليها ما بعد ما شاء الله هذه عزي. الصورة هذا شقيقي الأكبر الدكتور زاهر بمعاظة وهو إيه. استشاري صدرية وهذا بيتنا القديم الذي ولدت فيه هذا البيت نعم الله. <تصفيق> هذا البيت هو الذي ولدت فيه في قرية الجهوة وأظن أخي زاهر يعني صورها حديثا طبعا هو نعم. يتأمل على الأطلال طبعا الآن ما في أحد ساكن فيه لا لا لا إيه. يوجد أحد خلاص وهذا البيت القديم كان عبارة عن أظن أربع غرف فقط والدور الأرضي يعني شف المفارقات الدور الأعلى إيه. كنا نسكن فيه نعم. والدور الأرضي كلها الحيوانات الأليفة اللي معنا عجيب كل الحيوانات كانت موجودة في الدور الأرضي كان فيه جمل وكان فيه البقر ودجاج ويعني إلى ما دري كيف كان يستوعبنا هذا البيت سبحان الله وفي صورة برضو نبغى يشوفها برضو دكتور هذه برضو من الأيام اللي الطفولة بعد الأيام القديمة ما شاء الله هذه الحقيقة هذه الصورة ما شاء الله أنا أعجبني الجاكيت الحقيقة هيا لو تعلم هذا الجاكيت هذا أول كوت أشتري في حياتي عجيب لي والله فعلا شراه لي والدي رحمه الله ولا أنسى يوم أشوفه جائي من الدوام هو كان ما عنده السيارة كان يجي على رجله من وادي أشوفه من بعيد كان جاء وشايل الكوتين واحد لي واحد الأخي الأكبر شقيقي عبد الرحيم الدكتور عبد الرحيم فلا أنسى هذا صورة لي وأنا في أول ابتدائي سبع سنوات نعم وهذه الصورة الحقيقة أنا ما, ما كنت أعلم عنها حتى دلني عليها أخي العزيز الأخ عبد الله بنجاري البكري وهو إما مقدم وعقيد في آه النماص آه. أظن ذهب إلى ملفات المدرسة الخالدية في النماص وجمع الملفات <تصفيق> القديمة فوجد الصورة هذه لي وأنا في أولى ابتدائي وصورة لي وأنا في سادس ابتدائي أي نعم. أي نعم أنا الحقيقة في غاية الامتنان للأخ عبد الله على هذه الحقيقة ذكريات النماص يعني أنا بقول لك على شيء م -م. انا أنا ولدت وعشت في الرياض حياتي كلها في الرياض ما شاء الله لكن لما كنا نروح مع الوالد للباحة الحقيقة فيها فيها من, من العلاقات الاجتماعية والجمال جمال الجو وبساطة الناس شيء ما زال في نفسي وما زلت أتمنى أن أروح أعيش في تلك الأماكن كيف أنت عشت يعني إلى مرحلة الثانوية صحيح. ثم انطلعت إلى صخب المدينة وإزعاج المدينة وحر الرياض وغيرها صحيح. ما يعاودك الحنين إلى ذلك الجمال؟ بلى والله والله يعاودني الحنين يا سموي <تصفيق> يعاودني الحنين بشكل ما تتصوره ولكن التاريخ لا يرجع إلى الوراء. إيه نعم. <تصفيق> و... والحياة يعني أجبرتنا إجبارا أن لا نلتفت إلى الوراء. إيه نعم. وإلا والله إني أنظر إلى تلك الأيام والذكريات الجميلة فيعني يعني يعني أشتاق إليها كانت حياة بسيطة وجميلة جدا وطبيعية. نعم. وفيها أيضا شيء من الشدف والمعاناة والحرمان. نعم. ودائما أقرأ قصيدة الأخطر الصغير في المتنبي. وهي قصيدة رائعة جدا فيقول فيها يقول طلبت بالشعر دون الشعر منزلة اقصد المتنبي إنه. فشاء ربك ألا تبلغ الأربع قد يدري قد يؤثر الدهر إنسانا فيحرمه من يحرم الشيء أحيانا فقد وهب الله. فأذكر أشياء كثيرة كنت أتمنى أن يحصل عليها إلى قريب ولم أجد ما استطعت أن يحصل عليها ولا عندك في خطتك مثلا القادمة مثلا بعد التقاعد مثلا أنك ممكن ترجع وتعيش أنا أنا أشوف في ناس فعلا يعني بعد ما يتقاعدون وكذا خلاص يروح ابني لبيت في القرية صحيح. وكذا ويعيشون فيها والله نحن نخطط لهذا طبعا بيتنا ما زال موجود وأملاكنا ما زالت موجودة وأهلنا هناك لكنني العمل الوظيفي والمشروعات العلمية اقتضت منا السفر ويبدو لي أنها يعني سنة قديمة يعني كنت أقرأ في كتاب معجم الأدباء، فوجدت من ترجمت واحد اسمه الفرغاني، كان جاء من مدينة اسمها الفرغانة، المراغة، من قرى أفغانستان، فذهب إلى بغداد لكي يطلب العلم، وبقي هناك خمس سنوات، ثم بعد أن اكتملت يعني آلهة العلمية، قرر أن يعود إلى قريته، قال ف يعني استأجر من يحمل له المتع، فلما وصل إلى نوا... ضواحي بغداد أراد أن يشتري شيء من الفاكهة. نعم. فسمع الاثنين من الذين يبيعون الفاكهة يتكلمون في مسألة علمية فيقول أحدهم للثاني هل سمعت الشيخ البارحة وهو يقول أن ابن عباس كان يجيز الاستثناء في اليمين ولو بعد سنة كيف يصح هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول لأيوب فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث نعم. فلو كان يصح الاستثناء في اليمين بعد سنة لكان قال له صح ما حنث أحد في يمين قال الفرغاني هذا وسمعت فلما سمعت هذا الكلام قل سبحان الله أترك مدينة الفاميون اللي يبيعون الفاكهة فيها بهذه المثابة وأرجع إلى قرية المرارة فحلل <تصفيق> القراء ورجع وجلس في بغداد حتى ماك فالناس يا أخي الحبيبي يحبون البقاء في المدن لأن لا. خاصة أنا عن لا. نفسي أبقى هنا اسماعيل إسماعيل عندنا هنا الجامعات والمؤتمرات العلمية صحيح. ومعارض الكتب لكن عندما ترجع إلى النواص أو إلى بعض المناطق النائية تنقطع كل هذه النعمة صح صح أنا أستأذنك دكتور في فاصل ونرجع ونستكمل حوارنا مع بعض كونوا معنا بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى أذكروا حضراتكم بضيفة في هذا اللقاء هو الدكتور عبد الرحمن بن الشهري مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية حياك الله دكتور الله يا مرحبا أهلاً ومرحبا الله عشبه. دكتور نبوى أن نستعرض مع بعض صورة يعني الصورة الأولى كان فيها شيء من البراءة نعم <تصفيق> والصورة الثانية يبدو انها أنها انطبست شوية معالم البراءة تغيب البراءة شيء أمشي شوية ما بعد نعم نعم وبعدين أضارها الثاني جاكيت؟ والله هذا بعد يبدو الأول يبدو لا. هذا لا هذا جكيتها لأخي الكبير وأنا صورت فيه فقط. لا <تصفيق> هذا تصوير فقط. هذه صورة لي أحضر لي عبد الله بن جاري زه الله خير من شهادتي في السادس الابتدائي. أيوه. يبدو لي المصور كان يصورني من تحت صح؟ نعم. وبارا كذا. <تصفيق> مختلفة. ما كان تماماً. عندنا في النماص ما في إلا مصور واحد. كرهه أظن مصور بالرامس وحاج زي كذا فما في عندنا خيارات. واضح إنك كنت فيها يعني. يعني شخصيتك شوي وضحت فيها معالم الحركة والنشاط والله لا أبرئ نفسي <تصفيق> <تصفيق> نشوف برضه صورة ما مع بعض وأنت أكبر من هذا العمر بعد ما شاء الله هذه صورة أول صورة أو أول بطاقة أحوال مدنية تقرب 17 سنة, <تصفيق> سنة نعم وحتى أنا حاولت في المصور ودورت واسطاتي غير لي الصور هذه لأن الطاقية باينة زيادة <تصفيق> على اللزوم لكن فشلت كل محاولاتي <تصفيق> فكنت كنت أخفي هذه الصورة حتى جدت البطاقة. تضطر تنتظر عشر سنوات. لا لا أقول زمان خمس سنوات. أبدا. خمس سنوات حتى <تصفيق> تروح تتعين <تصفيق> لكن برضو الملامح مختلفة يعني الصور الثلاثة مختلفة عن ملامح كلام سبحان الله. إيه أنا كذا يمكنني أعرفها شبه. لا لا هي طبيعة الحياة صدقت. صح, <تصفيق> صح, صح صح. ولا أنا ما تلاحظ حتى أبناءك في البيت أنت وأنت تلاحظهم يكبرون أمامك ما تلاحظ الفروق أنت. نعم. <تصفيق> لكن اللي يغيب ويلاحظ هذا. إيه. برضو المنطقة. جنوبية النماص وغيرها ببعض ال العرضة الجنوبية وبعض الفلكلور وكذا <تصفيق> إلى آخره شاركت في شيء من هذا دكتور والله كنت أشارك فيه نعم لا والله كنت أشارك فيه وأستمتع به قديما طبعا اينا. لكن ثم بعد أن يعني ظهرت الفتاوى بتحريم العرضات وانكففنا عن هذا <تصفيق> وهلأ كنت زمان أنا واسعد وأسعد بها وأستمتع وخاصة كانت في إلى يعني في سنة الماضية قبل ثلاثين سنة كانت العرضات حقيقة فيها يعني روعة وفيها جمال وفيها أيضا إبداع وأنا من قبيلة بني بكر كان فينا كبار مجموعة من كبار السن يعني شكلهم في العرضة رائع جدا ما ما تمل حتى قال لي عمي رحمة الله والد زوجتي علي الكلتمي. قال أنا كنت وأنا صغير أستمتع بالمجيء إلى قبيلة بني بكر حتى أشاهد العرضة الشيبان وهم يعرضون وكذلك لكن الآن هون الناس من شأنها فتركناها من فترة طويلة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنت دكتور يعني بعد هذا المرحلة من مراحل الطفولة <تصفيق> الآن الدكتور عبد الرحمن يعني ما شاء الله ونحن نقرأ في سيرتك أنا وأخوي سعد معد الحلقة يعني كلام كثير ما شاء الله عليك. يعني في البرمجة والتصميم في التحدث باللغة الإنجليزية ايضا وأيضا الإبداع في خدمة القرآن الكريم كان في أكثر من جانب وأيضا مركز تفسير للدراسات القرآنية يعني في ما شاء الله أنشطة في أشياء لها علاقة بتطوير الذات وفي أشياء لها إبداع في القرآن وتخصصات القرآن إلى آخره يعني من لك ما شاء الله يعني كل هذا الإبداع <تصفيق> والله طبعا أشكرك على حسن ظنك هي حقيقة أنا أقولها لبعض الزملاء أو أنا كنت كثير الشقاوة وأنا صغير أي نعم وإخواني حفظهم الله يعني ربما كانوا يعانون مني حتى والدي رحمه الله فيبدو لي يا أخي العزيز أحيانا عندما تكثر حركة الإنسان إنه ربما صاح مشروعات علامات إبداع علامات فكرة. نعم لكن طبعا لم يكن عندنا توجيه قديما فكانت كل مشروعاتي في يعني أحيانا في الإزعاج وفي تربية الحمام وفي يعني الصيد وما يتعلق به لكن بعد أن الحمد لله توجهنا وعرفنا الحق وعرفنا يعني التوجيه السليم ولا أنس الحقيقة فضل أساتذتي وإخواني ووالدي من قبل علينا في, في توجيهنا إلى الخير لا. فتوجهنا ولله الحمد لله إلى, إلى هذه المشروعات وإلى تطوير الذات وإلى وطبعا هي مجموعة من العوامل شاركت في, في, في, في توجيهه والحقيقة نحن في القرى يا شيخ أسماعيل كنا يعني نعيش في أسبح ما يكون بالأسرة الواحدة م. فكل أفراد القبيلة والقرية يشاركون في تربيتك ما شاء الله يعني تتعرض للضرب من أي واحد <تصفيق> ولا, ي... ولا, ي... ولا في أي تحقيق ولا يفتح في أي تقصي للحقائق ولا تقدر تقول فلان ضربني يعني في المسجد مثلا أي مخالفة مباشرة عقاب من أقرب واحد حتى أذكر بعض الأعمامنا حفظهم الله ونزال بعضهم على قيد الحياة يعني الذي يقصر في سنة أو يجأتي متأخران وأذكر أحد الكبار السن في المسجد يعني رأى تهاوننا في سنة السنة بعد الصلاة فاتخذ قرار مباشرة فقام بعد التسليم الإمام مباشرة واغلق الباب وأمسك العصا وقال والله ما يخرج واحد حتى يسنن فما عارضه أحد وكلنا سنن ثم أصبح هذا استمرنا عليها فترة فالشاهد أن كل هؤلاء زعم الله خير يعني شاركوا في توجيه الواحد إلى العلم وإلى الابداع وإلى التميز والتشجيع وأذكر والدي رحمه الله كان يعني معناه وكان أمي لا لا يقرأ ولا يكتب رحمه الله إلا أنه كان يحب أن يراني أخطب الجمعة كان يحب أن يراني أقرأ القرآن في المناسبات في الاحتفالات العامة في المنطقة ولا أذكر كلمة له أبي كان يعني يعمل مراسلا في محكمة النماص فكان يتأخر دوامه إلى الساعة الثامنة تقريبا فيعمل يشتغل بالزراعة رحمه الله فيعمل في المزرعة وهي منطقة بعيدة عن المنطقة التي نحن فيها في الثانوية لكنه يعمل فيقول والله إذا سمعتك تقرأ كنت أقرأ في افتتاح الإذاعة الصباح في الثانوية فيسمع الله. الصوت مع أنه يمكن حوالي 10 كيلو تقريبا لكن القرى الهادية ينتقل فيها صح الصوت صح. قال كنت إذا سمعتك تقرأ تركت العمل الله. وجلست حتى تنتهي من القراءة ثم بديت أشتغل الله. فأثر فيه هذا كثيرا وصرت أحرص على أني يعني استمر في هذا الطريق ما شاء الله. طبعا نحن بنروح نتحدث أيضا عنها دكتور هي الحقيقة يعني كل واحدة فيها تفصيل معين يعني في يعني. هذه ال المسألة أنا ودي إن نشوف صورة وبغىك تعلق على هذه الصورة وصاحب هذه الصورة ماذا تقول له؟ نعم شو ما بعده أي رحمه الله هذا والدي معاذ بن حنش رحمه الله ورحمة رحمة الله وهذه صورة أنت تلاحظ يعني البؤس بؤس الحياة كيف يظهر في في ملامحه طبعا هذه الصورة قديمة عام 1300 تقريبا حسب ما بلغني 1378 79 مهي. 80 في هذه الحدود يعني وكما تلاحظ صورة قديمة تركت السنين آثارها على لكن كانت حياة الناس في يعني اشتراك الناس في الشظف العيش وفي الحياة القاسية يهونها وكان يعني كل واحد يعني يعاني نفس المعاناة يعني شدة الحياة الحاجة الماسة إلى أن يكون وهذه من الأشياء التي افتقدناها بعد فترة يعني وهي أن كان كل قوتنا من من أرضنا. نعم. كل قوت من الأرضنا يعني كانت الفواكه كلها من البستان التفاح والعنب والخوخ والبخار والأشياء هذه والتين على ذكر التين يوم قلت لي التين نعم. كنا نبيع التين ونحن صغار ونبيع اللوز ويعني شغالين في فالشاهد أن كان يعني كل الحياة هذه تترك بصماتها على يعني وجه الوالد رحمه الله وعلى يعني الجميع في ذلك الوقت مما يدل على يعني كل شيء يأتي بصعوبة أي والله أي والله وبالتالي لمست هذا في واستفدت منه كثيرا كنت أقول الوالد يعني زمان كنت أشوف الزملاء كلهم يلعبون الكورة وعندهم الموديل إلا الماركات زمان لا. أديداس وألبوما هذه أول لا. مرة أشوفها لا. وأنا ما عندي إلا هذه اللي كانت توزعها وزارة المعارف اللي زي الخيمة هذه فتقطعت ووضعت تحتها كرتون يعني خلاص نبغى نتطور شوية وهو يرفض أي ما معك كل هذه حتى يتوزع عليك بعد سنة سنتين ثلاث وحدة ثانية ولكن استفدت من هذا وكنت أق يعني أألوهما أقول يعني طيب أنت راتبك كذا قال لي بس كم كم المصاري؟ إيه نعم كم المصاري وكان يستشهد بمثل شعبي يقول قالوا ما قال قسمه نعم بيطلع ولا شيء <تصفيق> ولا شيء <تصفيق> <تصفيق> إيه نعم نعم فجزاه الله عنه خير الحقيقة وكما قلت لك يعني أن القسوة الحياة وأيضاً الحرمان حرمان تربوي وأحياناً يكون حرمان لأن عدم وجود شيء اصلا. صح. أثر فينا أنا عن نفسي تأثير إيجابي حبيبي. الحمد لله. أي والله يعني وجد تأثره يعني. توفى الوالد على رحمة الله وعمره كم؟ أظن أنه في السبعين أو في الواحد وسبعين سنة. وأنت كم كان عمرك؟ أنا محاضر في كلية الشريعة. الحمد نعم لله. نعمت الحمد لله. نعم نعم نعم. ما عندي في في بيتي رحمه الله. الله وغفر الله في أبها وكنت في أبها في كلية الشريعة. لأن بعض الناس الحقيقة يعني. يعني موت آبائهم أو توفوا آبائهم وهم صغار ما ما شعروا بنعمة لا لا يعني الحقيقة استمتعت بالحياة معه وببره ولله الحمد, الحمد ما تفراد الحمد, الحمد لله الحمد لله الحمد لله خلينا أيضا نذهب إلى محور آخر دكتور حول بعض ساعات في التعليم نعم. لا زمان يعني ودنا نستعرض بعض الصور كذا <تصفيق> نشوفها <تصفيق> مع بعض هذه الصورة الأولى دكتور الله هذه رائعة جداً هذا أي والله هذه هي هؤلاء أساتذتي في متوسط النماس <تصفيق> كذا كنتم على الأرض جالسين والله على الأرض وكما تلاحظ يعني الحياة يعني كانت لطيفة لكن شوف نحن الآن في هذا المكان هذا المصلى نصلي فيه في المتوسطة النماص وكان شوف الأستاذ السوداني ما شاء الله كلهم ثلاثة أو اثنين اللي على يمين على يمين الصورة أو على اللي هو الأستاذ عبدالقادر جبار الله واللي تح واللي بعده اللي حاط يدي على وجهه هذا الأستاذ أحمد كوارع من خان يونس من غزة عجيب والأستاذ أحمد عبد الجبار مدرس اللغة الإنجليزية والأستاذ نصر الدين محمد هذا الرجل له علي فضل لا أنسى اللي لابس نظارة شمسية نعم وعليها القترة هذه زينة هذا ايه مصري درسني الدين في المتوسطة وفي الثانوية الله تعلمت منه التفسير والله ما أنسى سورة الذاريات حفظتها منه إلى اليوم ما نسيت الله ومعانيها الله وكان يقول لي عبد الرحمن ونحن في ولا متوسط أنت ما شاء الله تأخذ مية ما شاء الله في كل المواد للقرآن عجيب أثرني أنا, أنا كنت أقرأ ولكني لا أجود ما ما تعلمت آه. فكنت أستغرب يعني وإش هذا اللي حال بيني وبين درجة 100 فلما وصلنا عام 406 درست التجويد ف... اللي هو هذا المدرس نعم هذا أستاذ النصر محمد وهذا آه. الأستاذ أحمد كوارع أستاذ النحو والأستاذ أحمد كوارع درسني ودرس ألحق الأصاغر بالأكابر عجيب درسني ودرس أخي عبد الرحيم وأخي عبد الله مزاهر وأظن عبد العزيز ما شاء الله أيو الله. الله فله وعلي فضل لا أنساء وبالمناسبة هو أعمى؟ لا لا ما شاء الله بصير طبعا أستاذ نصر لا لا ما يسى أعمى لكن يلبس نظارة حتى يكشف المشاغبين <تصفيق> ما يشوف أحد طبعا لو تلاحظوا نحن جالسين في هذا المكان هذه مسابقة ثقافية عجيب كنا في الفسحة يجرون مسابقات ثقافية بين الفصول و لم تسط ألف و با و وكذلك فكنا نجلس على الأرض وكانت كانت مسابقات ولا أكبر المسابقات اللي تشوفها بالله أسئلة دقيقة علمية ومنافسة رائعة جدا وكنا نحصل فيها يعني جوائز حلوة لكن كانت على الأرض زي ما نعم يعني كانت حياة شذف ولذلك أنا نمت معي حقيقة يا شيخ إسماعيل أسلام. نحن نقول دائما المبنى لازم يكون مبنى فخم لازم يكون مبنى حكومي هذا مبنى لا مبنى حكومي ولا حاجة نعم. ولا مبنى فخم ولا حاجة بالعكس كنت تحط الطاولة على الأرض نعم. واحدة من رجولها تجي في حفرة ما تستقيم <تصفيق> لكن أيوة شوف هذه المسابقة والله شفنا شفنا ونحن نتداول الأجوبة <تصفيق> يعني <تصفيق> الآن أنتم جاسين يعني هو الآن أعتقد السؤال سؤال أنتم جاسين دارون <تصفيق> نتداول الأجوبة بالطريقة ذي هذه ولكن هؤلاء الإخوان كلهم أطباء لأنهم مهندسين ما شاء الله ما شاء الله نعم, شاء الله نعم شاء الله وهم من خيرة الأطباء والمهندسين يعرفهم عدمنهم والله لكن الشاهد أن المبنى لا يعني الكثير. إذا كان هناك طموح وتصميم وإرادة وأساتذة على والله يوم توصل النماص هذه التي ترى هذه المباني فيها أنني تعلمت فيها الكثير من, من أستاذ نصر أستاذ أحمد هذا النحو هذا من ذلك الوقت. لا الصرف خاصة المزيد والناقص والرباعي أستاذ أحمد عبد القادر جبارت الله هذا درسني أحياء ودرسني علوم والله إلى الآن يا أستاذ إسماعيل أنني أحتفظ بالدفاتر. وأني ما نسيت تفاصيل الجهاز الهضمي والجهاز العصبي عجيب والجهاز عجيب الثرومبوكاينيز والهيموغلوبين والهيبارين <تصفيق> من تلك الأيام ما شاء والله؟ الله. ترى هي على نباهتك يا دكتور ترى القضية خيرك. قضية نباهة <تصفيق> وإلا أنا ما أذكر شيء <تصفيق> من اللطيفة يا أستاذ إسماعيل طبعا الصورة هذه عام 1406 أو 405 الأستاذ أحمد كوارع طبعا أستاذي وأبناءه كانوا معي فكان يعني من العجيب أني كنت اخذ الأول وهذا ما شاء من الله، وكان أبنائها أذكية جدا لكنه نعم. لم يحالفه من الحظ في الأول دائما يأتون الثاني فأذكر مرة مسكني وناداني ثم نادى واحد من أبنائها وأعطى كف عجيب <تصفيق> أنا استغربت أنا وأتوقعت الكف الثاني عندي فقال شوف ابني عبد الرحمن كيف يذاكر وكيف يحل تكون زيه ثم طرد ولده والله ما أنسى هذا الموقف هنا طبعا أنا وأبي رحمه الله ما كان يزورني في المدرسة أبدا ولا يعلم عن مستوايا ولكن يدعو لي الله فالشاهد أنني قبل سنة بعد الأحداث في غزة وكذا وأنا أبحث في الإنترنت بحث عن اسمه ايه فوجدت اسمه ووجدت رقم هاتفه في غزة عجيب قسم الله فاتصلت عليه وقلت يا سد أحمد كيف حالك أنا فلان فذكرني على طول ما شاء الله وقال كيف حال والدك هل ما زال في المحكمة قلت لا والله توفي رحمه الله كيف حال عبد الرحيم كيف حال عب... إيه والله فكانت جلسة من مكالمة يعني أسعدتني كثير يبدو لي إن, إن الحياة دائما في القرية تصفي الذهن أكثر من الحياة في لأن حتى نوعية الأكل اللي يأكلونه أهل القرية زي ما تفضلت قلت كل الأكل هو أكلكم الموجود صح صح. يعني إحنا نشأنا على الأكلات السريعة ومدري إيش الوجبات هذه فما أكلنا الأكل اللي يعني اللي الفواكه والخضراء اللي ممكن يعني تصف الذهن كثير والله كلامك صحيح فعلا يبدو لي أن هذا صحيح و أيضا صفاء, صفاء الذهن يا أستاذ إسماعيل كان له الله ما أنسى و في ثالث ثانوي كنت وذاكر يعني في القرية عندنا ما أدري أنني يعني أقرأ في الجيولوجيا الجيولوجيا م. ليست مادة سهلة أني حفظت الكتاب كاملا فلما جاء الاختبار اختبار كان ثالث ثانوي. نعم فوجئ الجميع بأن سؤالين من الأسئلة كلها تعبئة فراغات لازم تكون حافظ فوثقت وأجبت وأخذت درجة عالية فالشاهد أن كان أنا أستغرب أنا حتى أنا كيف كنا نحفظ وكنا ن... يعني لأن البيئة يبدو أن لها دور فعلا تلعب دور يبدو دور. صدق, صدق. دور. صدق طبعا بعد كده الدكتور عبد الرحمن انتقل إلى المدينة وتخرج من كلية الشريعة تخصص القرآن وعلومه وماجستير دكتورة نعم. أيضاً القرآن وعلومه ثم أستاذ مساعد مشارك. في مشارك في نعم. في كلية التربية, التربية. وبعدين مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية وعندك بعض البرامج في عدد من القنوات الخاصة بالتفسير وعلوم التفسير وعندك مشاركات خارجية وداخلية ومؤتمرات إلى آخره هذه كلها راح نستعرضها بعد الفاصل بعد مرحلة الطفولة هذه. كنا ماله بعد هذا الفصل <تصفيق> أهلاً ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوات آه ضيفي آه في هذا اللقاء وذكركم به هو الدكتور عبد الرحمن بالمعاضى الشهري حياك ألا دكتور الله يحييكم أهلاً وسهلاً آه دكتور آه بعد ما تركت القرية وصرت في المدينة وما شاء الله يعني كملت أخذت يعني ماجستير ودكتوراه كلها في القرآن وعلومه وكان لك برامج ما شاء الله ثرية الله في الإعلام في القنوات بشكل عام في أكثر من القناة كان لك برامج ما شاء الله جميلة فيما يتعلق بالتفسير إضافة إلى هذا أنت أيضا حرست على تطوير قدراتك فيما يتعلق بالإعلام وفي صورة نبغى نشوفها مع بعض عشان نعلق عليها إذا تكرم الدكتور طيب. شوفها مع بعض ما شاء الله هذه أنت في قناة الجزيرة صحيح هذا الأخ فيصل القاسم نعم المذيع اللي في قناة الجزيرة وهذا زملائي الدكتور سعد بمطر الأتيبي نعم والدكتور خالد الشمراني عميد معهد الأمر بالمعروف والناع المنكر في جامعتهم القرى نعم والشيخ صالح العصيمي صالح ايه. من مقبل نعم شايفه ما شاء الله ساكت كده يجهز الأجوبة <تصفيق> طبعا هذه تجربة نعم تجربة لإجراء حوار لمدة ساعة عجيب مع ثلاثة في الاستوديو وخلف الكواليس بالtelephone. إيه. فنجحت إيه فيه الحمد لله. بحيث إنك يعني توزع المحاور ولا تغفل اللي على الهاتف يعني. تدير الحوار. كانت يعني دورة تدريبية عن مهارات الأساسية للتعامل مع الإعلام. آه واستفدت آه منها آه كثيراً والله. إيه والله. ووو وأيضاً يعني أنا أبغى أسألك عن لماذا يعني لماذا حرصت على أن تأخذ مثل هذه الدورات بس خلني بعد ما أخذ اتصال إذا تكرم دكتور إيمان من الكويت تفضل أختي إيمان. أمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية. أنا أتسأل اليوم من باب يعني الشكوى لماذا نسمع هؤلاء المصابيح في قناة الرسالة وأنا أتساءل كل يوم ما شاء الله يطلعون شيخ كل شيخ يعني ما شاء الله أكثر إبداع من الآخر بقدر ما نسعد فيهم بقدر ما نتألم. لما زلنا نشعر أن طريقة أو أن مسوقين تقليديين لأعظم بضاعة عندنا وهي الإسلام لا. فصراحة بقدر يعني ما نشوف من نجاحاتهم وإبداعاتهم إلا أنها ما زالت يعني لا تغطي كل جغرافية الوطن العربي أو لا تغطي كل جغرافية المساحة الإسلامية صحيح. فألم يعني الوقت أن نستخدم طرق إبداعية جديدة لعرض بضاعتنا العظيمة وهي الإسلام ويعطيكم العافية الله يعافيك أختي إيمان شكرا جزيرة لاتصالك شكرا دكتور سنجيب على هذا السؤال لكن أنا ودي بما أننا استعرضت صورة لك في وأنت في قناة الجزيرة في صورة ثانية أيوة. لماذا دكتور أنت حرصت على أن تأخذ هذه الدورة التدريبية في قناة أيوة. الجزيرة والله يا أخي الحبيب هو حرص على تطوير الأداء العمل في, في, في يعني العين. نحن أخذنا على حين غره للدخول في الإعلام <تصفيق> صحيح، يعني أنا عن نفسي من الناس اللي أحب من البيت إلى المسجد، إنسان أحب الانطواء، نعم. وعشت حياتي كلها مع مكتبتي وكتبي وقرية هناك في، ثم فجأة قيل لي نريدك في برنامج، نعم. وأنا لا أملك أي خبرة إلا خبرتي في خطبة الجمعة أو في التدريس، نعم. فدخلنا في الإعلام كذا بالبركة، فيعني في دخلنا وكنا كان عندنا أخطاء في التعامل مع الوسيلة الإعلامية، التعامل مع الكاميرا له نعم. فن. وذلك نحن أنا ألاحظ الآن بعض الأخطاء التي كنا نتركبها يعني عندما يأتيك الواحد ولابس البشت وأجلس طول الحلقة أمسك البشت من هنا مرة أمسك من هنا مرة فراح شغلتي وان شغلت عن الموضوع بالبشت لا يخذه فالآن لما عرفت فكرة الدخول في الإعلام أنك توصل معلوماتك بسهولة تتعامل مع الكاميرا بهدوء وتبسط المعلومة تكون حكيما في اختيار الكلمات المعبرة، وها كذا. ونفعات كذا الدواء. نفعات ننفع عظيما يعني زي ما تقول أكدت بعض الأشياء اللي كنت أفعلها. ما وانتبهت الأشياء كنت أخطئ فيها. حلو. حلو. والخطأ يعني ما ما يخلو من الواحد. لكن يعني حسنت الأداء يعني. ثم دكتور أنت حضرت عدد كبير من الملتقيات والمؤتمرات المتعلقة بالقرآن الكريم. إحنا ودنا نستعرض صورتين مع بعض وأنا ووو ونحن نستعرضها ودك عن أن يعني هل هذه الملتقيات والمؤتمرات هذه إحدى الصور. نعم. هذا مؤتمر إعجاز القرآن الكريم في مدينة الزرقاء في الأردن. في الأردن. قبل يمكن سبع سنوات أو ست سنوات. نعم. وكان شف الشيخ عمر الأشقر والشيخ نعم والشيخ عمر الأشقر رحمه الله توفي نعم. أو لا عفوًا نظن هو الله ما زال على قيد الحياة. لا, لا, لا. والشيخ عبد الله المقبل القرني وبعض الزملاء كان كانت مشاركة لي في ذلك الوقت عن بحث بحث قدمته لكن. المؤتمرات نفعتني كثيرا يا شيخ أسماعيل وهل هل طلعت المؤتمرات <تصفيق> هذه أيضا؟ هذا مؤتمر في جامعة الإمام نحن نتلو التوصيات الختامية للمؤتمر كان عن لقاء تنسيقي بين الجمعيات العلمية الشرعية في المملكة <تصفيق> وكان هنا في جامعة الإمام و والحقيقة فائدتها توثيق الروابط بين الباحثين يعني فيها لها وكذا؟ طبعا لهاثمار لها رائع جدا لهاثمار رائع وأنا كنت كتبت مقالة طويلة في الملتقى للتفسير عن سلبيات المؤتمرات نعم المؤتمرات فيها فوائد كثيرة اولا تنقلك إلى العالمية خاصة لا. المؤتمرات الدولية تأتي أنت من السعودية وهذا من الأردن وهذا من فلسطين وهذا من مصر وهذا من ألمانيا وهذا وحضرت مؤتمر لا. للمستشرقين استفدت منه كثيرا فهذا هذه فائدة اللقاء بالعقول أيضا تعرف أين أنت؟ نعم. أنت عندما دائما هذه دورة تدريبية كانت في القاهرة؟ في القاهرة. نعم إيه. دورة تدريبية أيضا عن هذا حق. ثالث جكية لك <تصفيق> لا لا تطورنا الآن تطورنا صار عندنا أكثر من هذا سبحان الله تصدق الدورة هذه كانت قبل ثورة يناير بأربع أيام؟ أجيء؟ والله حتى أي. كنت أمزح على واحد من المدربين وأقول له يعني يبغالكم شوفوا لكم حل في مصر هنا فقال لي يعني لا تستغرب فقلت إن شاء الله تصير وزير من اللي طايف إن وزير عجيب والله الدكتور الله. ماجد إبراهيم عثمان إيه. هو وزير التقنية <تصفيق> الآن وهو كفو يستمع ما شاء الله يعني. أخذ اتصال أبو عثمان الإمارات إذا تكرر دكتور أبو عثمان تفضل الله يحيك سلام عليكم رحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحيك كيف حال الله يعافيك تفضل أبو عثمان الله يبارك فيك أنا والله أول شيء حي الشيخ بارك الله فيه وجزاه الله خير انا اتذكر برنامج المجدي كان يطلع نعم المشايخ او سنين من المشايخ فشراحه نعم. برنامج طيب و... و... والحين ان شاء الله لن يستغيل من الشيخ من ناحية طال عمرك ال... لو حد طالب العلم المبتدئ طبعا في طالب العلم نعم. الكتب اللي هي هي يدرج فيها في علم التفسير نعم الحقيقة يعني بعض الكتب يعني فيها اختصار مطلوب فيها بعض, بعض البعض الآخر يعني المطور أبو الشيخ جال الله خير يا <تصفيق> مثل طالب العلم اللي إن شاء هو من خبج من الثانوية زين لكن يعني وحين لما تطوي في اللغة لكن يعني لو أحب إنها طال عمرك ي يأخذ برنامج بعلم التفسير إن شاء الله وخبرة الشيخ إن شاء الله جيدنا بإذن الله. الله شكرا شكرا جزيلا تصالك أبو <تصفيق> عثمان ألف شكر دكتور أنتم ذهبتم إلى المغرب <تصفيق> المغرب العربي بشكل عام هل هناك اختلاف في اللغة في الفقه في التفسير ما بين المشرق والمغرب؟ طبعا هناك طبقة من علماء المغرب القدماء مثل الشيخ الله قنون المختار السوسي وطبقتهم هؤلاء يا أخي العزيز لغتهم واضحة و و وراسخين في العلم بشكل واضح لا لا العلماء المعاصرون في المغرب الآن يكتبون بلغة أنا لبعض قلت لهم قلت نحن نتحدث لغتين هي لغة عربية لكن لغتكم أنا عن نفسي أجد مشقف في فهمها, في فهمها لأنهم يقرؤون الفرنسية ثم يعودون فيترجمون المصطلحات الفرنسية إلى العربية وحتى لغتهم العربية هم يتحدثون تجد فيها مشقة فتجلس تفحط في الصفحة حتى هذه تفهم. صورة لكم في المغرب نعم هذا صديقي الدكتور أحمد العمراني رئيس المجلس العلمي في في حد الظواحي الجديدة وهذا مؤتمر كان عن القراءات الجديدة للنص القرآني ايه ما شاء الله ايه نعم الله. فكان يعني في مدينة الجديدة المغربية ما شاء الله فشاهد أن هناك يعني كانت فرصة هذه المؤتمرات للتبادل الفكري والعلمي و... ما تحتاجون إلى تواصل أكبر دكتور بلى بلى طبعا من الأشياء المميزة التي نحمد الله عليها دكتور إسماعيل هو سنة. أننا نلتقي وهذا الاستاذ الدكتور حسن عزوزي أيه. نعم هذا في جناح مركز تفسير في م... في معرض كان في المدينة المنورة مع الدكتور المجن... مساعد الطيار وهذا صديقي دكتور مساعد الطيار نعم أيه أي نعم فأصبح الآن عندنا فرصة للت... للتواصل مع الجميع يعني مع المغرب والمشرق عن طريق الإنترنت نعم نحن عندنا ملتقى على الانترنت اسمه ملتقى أهل التفسير نعم يعني بدأت فيها أنا وزملائي عام 1423 تقريبا فاستطعنا ولله الحمد نستقطب الكفاءات من جميع الدول نشاء الله من ما المغرب الله. ومن الأردن ومن المشرق ومن العراق نعم وأذكر صديقنا الدكتور غانم قدوري يعني التقيت به مرارا فقال لي مرة ملتقى أهل التفسير هذا أحسنت به إلينا أحسان ما تتصوره نحن في العراق من أيام الحصار نعم. إلى الآن لا نستطيع أن نتواصل مع أحد نعم ملتقة للتفسير كان نافذة لنا لأننا في الملتقة نعلن عن كل جديد في الدراسات القرآنية المؤتمرات الندوات البرامج الكتب الإصدارات ونرفعها على الملتقة صوتا وصورة ففانتفع الناس به الحمد لله وانتفعنا به ما شاء الله ترى أنا أيضا من الأشياء الجميلة دكتور أنت ما شاء الله شاعر ولك قصيدة جميلة أيوه وقف المحب على الطلول طويلة أيوه, أيوه. أنا ودي أخذ أتحدث عنها وعن التقاءكم بالشاعر الكبير البردوني أيضاً لما زرتم اليمن نعم لكن خليني قبل ما أروح لهذه أنا في عندي برضو كم صورة استعرضها معك. خفض. أنت في إحدى زياراتك الخارجية وأنت عوضهاي التدريس بجامعة الإمام في بها وقتها صحيح. زرتم منطقة مدينة كانت جميلة لم تنسها بعد أي والله ممكن نتعرف عليها إحنا في عندنا كم صورة لها مدري يمكن أنها مدينة فريزا اللي في كوسوفا في كوسوفا ربما نستعرضها مع بعض نشوفها نعم هذه صورة لي وأنا في تلك المدينة اسمها مدينة فريزاي على حدود على حدود مقدونيا نعم ورحتنا أربعة من الزملاء من أبها في أول دورة علمية بعد خروج الجيش الصربي منها عام تسعة وكانت تلك الوقت اللجنة السعودية المشتركة كانت تنسق العمل الإغاثي والعلمي والدعوي هناك. هذه بنتك دكتور اللي في الصورة؟ هذه بنت واحد من الاصدقاء الكسوفيين. أنا كانت صغيرة ذلك الوقت فحملتها وتصورت معها ابوها اللي صورنا. وهذه الصورة دكتور؟ هذه أنا ألقى يعني كلمة في افتتاح في ختام الدورة ونسلم لهم الآن الجوائز والهدايا. ومعي صديقي الدكتور محمد بن حسن العمري حفظه الله واللي عليه سارة هذا مفتي المدينة آه ما شاء الله نعم مفتي شفها دورة العلوم الشرعية والعربية في كوسوفا نعم أي والله كانت دورة ممتعة جدا وشف الواحد منهم شايب على اليمين هناك تحداني <تصفيق> أي والله تحداني في ذبح الضاحي لا, لا لا ذبح الخروف أيه وقالت حداك أنك تذبح الخروف فقلت أذبح الخروف و... <تصفيق> فسبحان الله سجار التحدي وراح اشترى لنا خرفان وطلعنا طلع ما أنسا حقيقة ذبحنا الخرفان و... هذه الصورة دكتور هذه صورة لاصدقائي في برنامج بينات الدكتور من أطراف اليمين الدكتور مساعد الطيار والدكتور محمد الخضيري والمصور ما شاء الله شفها ما شاء الله الطويل هذا الحبيبنا الله نسيت اسمه سبحان رجل حبيب جدا في قناة المجد هذه في نحن نصور بيانات رقم واحد قبل مم. أربع سنوات. وين المنطقة هذه؟ دكتور؟ هذه مزرع أهل الشيخ صالح الراجحي رحمه الله في لا لا لا. ضرمة. آه. في ضرمة آه. على طريق آه. مكة. آه. ما شاء الله. دكتور أيضا ساهمتم في عدد من البرامج يعني بشكل عام كانت في التفسير وعلوم القرآن. ولاقت الحقيقة صداه جدا جميلة. هل تتفق معي دكتور أو تختلف أن نوعية البرامج التي تتعلق بالقرآن تتعلق بالتفسير يعني ما زالت تحتاج إلى تطوير أكبر حتى تصل المعلومة بشكل أسهل يعني نحتاج إلى أفكار إبداعية حتى نوصل تفسير القرآن للناس بشكل أوضح وأكبر صحيح كلامك صحيح فعلا ونحن مقصرون في هذا لكنني أشعر أننا بدأنا نصحح الخطأ نعم. ونقدم يعني أشياء وكثير من المشايخ يعني أنا يعني في آخر القائمة لكن هناك عدد من المشايخ وطلبت العلم بدأ الآن يذللون التفسير ويقربون الأمة وهذا دور العلماء حقيقة ودور المتخصصين أنهم يساعدون الناس في فهم القرآن يعني شف أبو عثمان يسأل عن أفضل كتاب تفسير أيوة. وهذا سؤال متكرر وفنحن نحاول لكن نصطدم بشي يا شيخ اسماعيل وهو أننا يعني أنا قدمت برنامج لأساسه أهل التفسير نعم. بدأت به ووضعت له رؤية فما استطعت أن ينفذ منها إلا يمكن خمسة في المئة عجيب القنوات ما عندها إمكانيات إيه. أي نعم تعرف أنت الإعلام نعم كل شيء تضيد أنك تضيفه يتطلب آه. فلوس آه. لا يعني حتى برنامج بعض البرامج تريد لها راعي أو دعم من التجار أو من المؤسسات لا يستطيعون وبعدين يعني يستخسرون الأشياء في بعض الأشياء صحيح. الإعلامية وأنت أعرف بالإعلام صحيح. في إجابة سريعة على سؤال أبو عثمان وش الكتاب اللي تنصحه أنا أنصحه بتفسير التفسير الميسر آه. الذي أصدره مجمع الملك فهد أي نعم, نعم. فإن لم يجد فعليه بكتاب المعين على تدبر الكتاب المبين الأخ مجد مكي نعم. فإن لم يجد فعليه بزبدة التفسير جميل نعم. هذه كتب جيدة دكتور أنت ما شاء الله أيضا شاعر ولك القصيدة الحقيقة جميلة أنا هنا طبعتها إذا في وقت يعني ممكن نستعرضها مع بعض ما في معنى وزرتم في اليمن الشاعر الكبير البردوني حدثنا صح. عن زيارتك له هو التي ألقيتها نعم والله طبعا أنت يوم تقول أنت كنت تحظر العرضات نعم <تصفيق> <تصفيق> أنا أحب شعر العرضة وأحفظ منه الكثير نعم <تصفيق> و... وعندنا فنون شعبية يا شيخ إسماعيل في غاية الرواع نعم <تصفيق> ولكننا في غفلها يعني عن تذوق حتى معانيها يعني عندنا شعر اسمه الشعر اللعب شعر <تصفيق> فن من فنون التراث من أروع فنون الأدب قصيدة البيت الواحد نعم <تصفيق> تقول كل ما تريد في بيت واحد عجيب ما هذا ما صعب صحيح ولكن لأنها شعبية جداً فلا تنتشر ولا يجمع بيننا أن تعرف نحن المسلمون إلا, إلا اللغة العربية الفصحى فهي التي تعطيك مساحة أوسع فمنذ ذلك الوقت وأنا نشأت في هذا البيئة الشعرة وتسمع العرض هنا والشعر هنا وحتى تسمع الشعر من الوالدة ومن الوالد ومن إخواني نما في نفسي حب الشعر حقيقة وأحببته ووجدت تشجيع من ساتذتي في الابتدائي والمتوسط وكنا في الابتدائية حتى نحفظ شعر أحمد شوقي في المحفوظات وأذكر في الابتدائية في المتوسط كنا نذكر نترنم بقصيلة ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الله. الله. لمحمد شوقي ونكرره ونحفظها. نعم فهذا ساعدني بقى 30 على نبقي ثلاثين ثانية نبوى قصة الشعر بردوني ثلاثين ثانية وننتهي البردوني سافرت عام 1417 إلى صنعاء أيه؟ والتقيت بعبد العزيز المقالح أيه؟ وسألته عن البردوني اتصل عليه وذهبنا إليه وتغدينا عنده نعم. وأهداني فيعني عجب من حفظي لشعره أجل، <ال> أي وقال إلقاءك للشعري أفضل من إلقاءي. رحمه الله. الله أمم مين؟ الحقيقة الحديث معكم لا يومل وفي <الله> كثير محاور دكتور. كان ودنا والله نتحدث أن عنها وأهل القصيدة أيضا. <بقال> زاك الله خير في صورة أخيرة بس نشوفها مع بعض ونختم هذه هذا مع وزير شؤون إسلامية مع الشيخ صالح بن عبد حفظه الله وأستاذي بالمناسبة درسني في الماجستير ما شاء الله وهذا وأنا أعرض عليه بعض إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية أي. في أحد المعارض في المدينة المنورة نعم, نعم. نعرفه بإصدارات المركز وكذا. جميل دكتور أنا الحقيقة أتقدم لك بالشكر الجزيل على ما اتحفتنا به أختنا إيمان من الكويت يعني سألت سؤال في غاية الأهمية وأعتقد إن هو رسالة للإخوة في الرسالة وفي كل القنوات المحافظة أن يبرز كل الطاقات الممكنة الموجودة لدينا في العالم الإسلامي حتى تتسعر أشكرك دكتور على هذا اللقاء الماتع وأنا أشكرك أيضا وأرجو أني الله. ما كنت ثقيل على المشاهدين والله بالعكس خبيب جدا عن قلب الله, الله, الله. الله والشكر موصول لكم أيها الأخوة خوات ألتقيكم بذل الله تعالى في الغد أستودعكم الله والسلام عليكم <تصفيق>